وشر الأمور محدثاتها وكل محدثين بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالات في النار أما بعد أيها الإخوة المؤمنون ما زلنا مع هذه الصورة الكريمة صورة صاد المكية والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض قصص خيار عباده. وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واليوم مع هذه الآيات التي فيها ذكر قصة لنبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بعد ذكره لقصة نبيين كريمين هم داود وابنه سليمان عليهم الصلاة والسلام ثلث بذكر قصة أخرى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم الذي هو من ذرية إبراهيم كما نطق بذلك القرآن ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وأيوب ويوسف وموسى فهذه الأيات بين فيها الله عز وجل أن أيوب عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذكر المؤرخون كما قال ابن كثير في البداية والنهاية أن أم أيوب هي بنت لوط عليه السلام وقيل أن أباه كان ممن آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فكانت عليه برداً وسلاماً ولكن هذه أخبار وحكايات طروة الله أعلم بصحتها والصحيح كما قال ابن كثير هو ما ذكره القرآن أن أيوب عليه السلام هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر ابن جرير أنه عاش 93 سنة وقيل أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى بين أنه نبي أوحى إليه كما في سورة النساء إن أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصBAT ويو وإي ويونس ويوب ويوب وعيسى إلى إلى آخر الآيات وعيسى ويوب ويونس وهارون فبين أنه قد أوحى, أوحى إليه فهو نبي هذا ما صرح به القرآن هو نبي وليس برسول لم يذكر الله عز وجل أنه من الرسل وإنما هو من الأنبياء عليه الصلاة والسلام هنا ذكر قصة لنبيه أيوب عليه السلام وقصته أيضا مذكورة في سورة أخرى هي سورة الأنبياء سورة الأنبياء ذكر الله فيها سبحانه وتعالى بعض قصص الأنبياء، منها قصة أيوب، والقصة متشابهة. يعني ما ذكره في صورة الأنبياء وما ذكره في صورة صاد يلتقيان في المعنى وفي الابتلاء الذي حصل لأيوب عليه السلام. وكيف أنه صبر بعد أن مسه الضر؟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 وخذ بيدك ضغفا فضرب به ولا تحنث إن وجدنه صابرا نعم العبد إنه أوى يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآيات وذكر عبدنا أيوب الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يتأتى خطابه من البشر فيمكن أن نقول خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو خطاب لكل أحد ممن يتأتى ويجوز خطابه من البشر قال واذكر اذكر هنا يحتمل أنه يكون من الذكر يعني الإخبار عن الحال إخبار عن حاله يعني قال الله عز وجل نبيه يعني يا محمد اذكر قصة أيوب للناس أو لأمتك أو لأصحابك ويحتمل أن يكون معنى اذكر هنا أي تذكر من التذكر تذكر هذه القصة التي حصلت لأيوب عليه السلام حتى تأخذ منها العبرة أنت ولأمتك والمعنى يلي صحيحان ولا يتناثيان وسبق أن ذكرنا في في غير ما مناسبة أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين معنايين لا يتناف لا يتنافير فالقاعدة التفسيرية أن نحمل المعنى على جميعهما لأن تفسير الآية بما هو أعم وأشمل أولى. من أن يختصر على أحد اللفظين فلهذا نقول هنا في قوله واذكر أي اذكر للناس أخبرهم عن هذه القصة أو تذكر هذه القصة وتذكر هذه العبرة لأن ما حصل للأنبياء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ابتلوا وامتحنوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل والله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم أن يقتدي وأن يتأسى بأعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كان في جهادهم وفي دعوتهم وفي صبرهم على البلاء أمر الله عز وجل نبيه أن يتأسى بهم أولئك الذين هذا الله فبهداه مختلف ولهذا قال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فقوله واذكر هنا وأتذكر. تذكر قصة هذا النبي الصالح فإنها تفيدك وتنفعك وتنفع أمتك ومن اقتدى بك وآمن بك من أمتك قال واذكر عبدنا واذكر عبدنا هذه صفة مدح أن يذكر النبي أو الرسول بأنه عبد هذه صفة مدح قال عبدنا ونسبه هنا وذكره بصغة عبدنا الضمير يرجع إلى الله عز وجل لكن ذكر هنا بصغة ماذا؟ بصغة الجمع التي تفيد التعظيم للتعديل ولهذا إذا وجدت هذا اللفظ إن نحن أو عندنا وإن هذه ضمائر الجمع لكن ليس معنى أن الآلهة متعددة أو أن الإله ثلاثة كما قالت النصارى إذا وجدت ضمير الجمع نسباه الله عز وجل نفسه فهذا يدل على التعظيم لا على التعديد قال واذكر عبدنا ولم يقل عبدي وهنا ذكر نبيه أيوب ومدحه بهذا الوصف بأنه عبد يعني نسب له صفة العبودية والعبودية من معانيها التذلل لطاعة الله عز وجل لأن من معاني العبادة ومن معاني العبودية التذلل والخضوع فهذا النبي عبد لله متذلل لله عز وجل وهذه العبودية من نوع وهي عبودية خاصة الخاصة وسبق أن ذكرنا في غير ما مناسبة أن العبودية على ثلاث أقسام عبودية عامة يدخل فيها الكافر والمؤمن والبر والفاجر وهي المشار إليها في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فالكل عبد لله لا يمكن أن يخرج أحد عن ملك الله عز وجل وعن إرادة الله عز وجل وعن قدرة الله عز وجل فالكل لله عز وجل وهناك عبودية خاصة هي عبودية المؤمنين وعشار الله عز وجل إليها في مواضع كثيرة من القرآن كما قال سبحانه وتعالى فبشر عباد وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون عباد الله يفجرونها تفجيرا إلى غير ذلك من آيات، هذه عبودية المؤمنين، وهي عبودية الخاصة، لكن هنا عبودية أرقى وأفضل من عبودية المؤمنين، وهي عبودية خاصة الخاصة، هي عبودية النبوة والرسالة، وهذه وصف الله سبحانه وتعالى بها كثير من أنبياء، حتى في هذه الصورة، لما ذكر داود قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أول، لكن في سليمان لم يقل واذكر عبدنا سليمان قال بعض العلماء سبب في ذلك أن سليمان من داود فكأن القصة واحدة لكن لما أتى إلى ذكر أيوب قال واذكر عبدنا أيوب لأن قصة أيوب منفصلة عن قصة داود وسليمان والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصفه الله عز وجل بهذا الوصف وصف العبودية في آيات كثيرة أو مواضع كثيرة في القرآن الكريم بل جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعظم المقامات مقام إنزال القرآن عليه كما قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تبارك الذي نزل الفرخان على عبده أي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون العالمين نذيرها في مقام الإسراء والمعراج أيضا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في مقام الدعوة إلى الله كما في سورة الجن وإنه لما قام عبد الله يدعوه كأدو يكونون عليه لبنى وبعضهم قال أيضا في مقام التحدي التحدي الكفار بأن يأتي بمثل هذا القرآن كما قال تعالى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فالمقصود أنه وصف العبودية الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله هذه الصفة متح عظيمة ولهذا قال واذكر عبدنا أي عبد لله متذلل لله عز وجل بطاعة والخضوع له والرجوع إليه واذكر عبدنا أيوب أيوب كما قلنا من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل من ذرية ابن إسحاق هذا الصحيح الذي قاله ابن كثير في البداية والنهاية واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذا فذكر الله عز وجل هناك قصة أيوب عليه السلام قال إذ نادى نادى بمعنى دعا يعني دعا ربه والنداء الذي هو الدعاء يكون بصوت مرتفع وضدها المناجاة المناجاة تكون بصوت منخفض قال إذ نادى ربه وأضافه إلى الربوبية قال أني مسني الشيطان بنصبه أني مسني يعني أصابني إذن فهنا أيوب يشكي إلى ربه وهذا لا ينافي لا ينافي الرضا ولا ينافي الصبر لأن بعض أهل العلم استشكل هذا قال كيف يشكو إلى ربه مع أن الله عز وجل قال فيه إن وجدناه صابرا والصابر لا يشكو نعم صابر لا يشكو إلى الخلق لكن أن تشكو إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا يتناقض مع الصبر هذا لا يتناقض مع الصبر لأنه لو شك إلى المخلوق أو اشتكى إلى المخلوق نقول هنا أن هذا يدل على الجزع ولكن لما شك إلى الله عز وجل فهذا لا يعد جزاء ولهذا قال العلماء هذا الذي صدر من أيوب لما قال ربي أني مسني الضر بنصب وعذاب مسني الشيطان بنصب وعذاب هذه شكوى إلى الله فهي عبارة عن دعاء لأن أيوب عليه السلام هنا شك فقره وحاجته إلى الله عز وجل أظهر فاقته وأنزلها بربه سبحانه وتعالى وهذا لا يتنافى مع الصبر ولا يمكن أن يسمى شكوى أو اشتكاء والدليل على أنه لم يكن شكوى أو جزع وإنما كان دعاء لأن في سورة الأنبياء ماذا قال لما قال ربي إني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين قال الله عز وجل بعدك فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشف الله عز وجل عنه الضر إذن هذا ليس في الصبر فهو شكى إلى ربه ولم يشكو إلى المخلوق قال ربي أني مسني الشيطان بنصب وعدم هنا النصب أو النصب لغتان. يعني كالرشد والرشد أو الحزن والحزن مسه الشيطان بمدى بالنصف؟ قالوا هو التعب والمشقة والعذاب هو الألم قالوا التعب والمشقة مسه في بدله وأما الألم أو العذاب فهذا مسه في أهله وولده ابتليا بهذا البلاء العظيم كون الإنسان يصاب في بدنه ويصاب أيضا في ماله وأهله وولده هذه مصيبة عظيمة ولهذا لابد لها من صبر لابد لها من صبر عظيم ولابد لها من صبر جميل مسه الشيطان قال بنصب وعذاب يعني عذاب في المال والأهل وضر لأنه قال بنصب وفي آية الأنبياء قال مسني الضر يعني تضرر في بدنه والمفسرون ذكروا أشياء كثيرة في هذا الضر الذي مس بدنه وأذاه به الشيطان حتى قال بعضهم أنه أصيب بالجدري وهو عبارة عن عن عن, عن حبوب مضرة يعني كالقيح حتى ذكروا أنه عافه الناس وتركه الناس وهجره الناس لكن قد تكون هذه المرويات وهذه الحكاية من قبيل, الإسرائي... من قبيل الإسرائيليات لأن القرآن لم يفصح عن نوع هذا البلاء الذي أصابه لكن الذي عليه غالب المفسرين أن هذا البلاء مس بدنه ومس أهله وولده لكن كيفه هذا الله أعلم به الله أعلم به المهم أنه أذي في بدنه بعد أن كان بدنه سليماً بعد أن كان معافى، ابتله الله سبحانه وتعالى لكن هنا ماذا قال؟ قال مسني الشيطان بنصب وحذف. المبتلي والممتحن والمصيب بالأمراض هو الله سبحانه وتعالى ومع ذلك قال مسني الشيطان بنصب وحذف. قال بعض المفسرين عدل إلى نسبة المرض والضر إلى الشيطان ولم ينسبه إلى الله تأدباً هذا قول لكن ليس بالقوي، والقول القول في هذا أنه نسب الضر إلى الشيطان لأنه كان هو السبب فيه كان المباشر لعينه ولهذا يقول العلماء أنه يجوز القول بإثبات الأسباب وأن السبب إذا أضيف إلى شيء معلوم بأن يكون هو المباشر له يجوز إضافته إليه ولا يضافه إلى الله عز وجل وإن كان الله عز وجل هو الذي يقدره فالله سبحانه وتعالى صلت الشيطان على أيوب عليه السلام ليؤذيه وليبتياليه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله أن لا يحصل هذا لا حصل لكن قال مساني الشيطان لأنه كان هو المباشر لذلك الضر ولذلك الأذى وهذا يدل على أن الشياطين تسلطوا على الناس ومن ذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان نعم هو ليس له سلطان بمعنى أنهم إذا آمنوا واختاروا الإيمان وعبادة الله سبحانه وتعالى أن يصرفهم عنها ولكن أن يؤذيهم وأن يقف في طريقهم وأن يوسوس لهم هذا يحصل لجميع الناس بما فيهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد وأراد شيطان أن يقطع عليه صلاته وقال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لا مسكته ولا ربطته في سارية المسجد حتى يصبح صبيان أهل المدينة يلعبون به فطركه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن الشياطين قد تتسبب في إذاية الناس ومنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكن هذا كله بقدر الله تبارك وتعالى إذن أن تنسب السبب إلى شيء معلوم ولا تنسبه إلى الله عز وجل هذا ليس يكون من الشيط مثلا لو قال إنسان أنا يعني سقطت في حفرة أو في بئر ولولا فنان انتشلني وانقذني من ذلك البيع لهلك لك ما نقول أنت أشرك لأنه نسب الفعل والسبب إلى هذا الإنسان وهو شرق معلوم لأنه هو الذي باشر الفعل فلا يكون شركا وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع في عمه بن أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الله مع أن هذه الشباعة هي كانت بإذن الله عز وجل ولو لم يأذن الله عز وجل في هذه الشباعة ما شبع أن يتوصل في عمي لكن مع ذلك قال لولا لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار إذن السبب في إنقاذه من دخول النار في دركها الأسفل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بخلاف ذلك لو أضفت السبب إلى شيء غير معلوم كأن تقول مثلا أنا سقطت في البئر ولولا الولي الفلاني وهو قد مات لهلكت هذا نوع من الشك لأنه أضف السبب إلى شيء ليس بمعلوم وليس بقادر وليس هو الذي انتشله أو أنقذه مما هو فيه فهنا في هذه الآية يقول أيوب رب أني مسني الشيطان بنصب وعدة. يعني الشيطان هو كان السبب في ذلك ولهذا قال يعني أهل التفسير بأن أيوب تعرض لأذى الشيطان مسه الشيطان وانظر هنا نسب المس إلى الشيطان كما قال الله عز وجل الذي يتخفطه كالذي يتخفطه الشيطان من المس ولهذا إذا قالوا إنسان ممسوس أو مست إنسان فيدركون أن هذا المس من من الشيطان وهو شيطان الجلد آذاء بعض المفسرين قال آذاه بكثرة الجسوس وهذا حاصل لكن لا يمتنع من أن نقول أنه أيضا مسه في في بدنه ولهذا أحيانا الناس أو البشر يتعرضون إلى نوع من الأمراض العضوية أو البدنية وقد تكون لها أسباب وقد لا تكون لها أسباب وأحياناً قد يتفطن له الأطباء وأحياناً قد لا يتفطنون تجد مثلاً إنسان يعاني من آلام في بطنه مثلاً أو في ذراعه أو في أي موضع من بدله وتجرى له التحليلات والكشفات وكل شيء وتعطى له الأدوية ولا يزول مرضه وقد يكون هذا ضرباً من المس الشيطاني كما حصل لأيوب عليه السلام. فيمكن أن يقال أن هذه الوساوس أهلكته ويمكن أن يضاف إليها أنه أيضاً أذي في بدنه وهذا الذي يقوله جمهور المفسرين بقد لا نجد مفسرين يعرض عن هذا المعنى بأن مس الشيطان لأيوب عليه السلام كان بالإذاء المعنوي والإذاء الحسي لأنه قال بنصب وعذاب فهو إذاء في بدنه بل انتقل إلى أكثر من ذلك حتى أنه مس وابتولي في أهله وولده بعض المسيرين قال كيف ابتولي في ولده بأن توفى الله عز وجل أولاده يضطر بعض المسيرين أنه كان له سبعة أولاد وسبعة بنات كلهم مات وبعضهم قال أن أنهم لم يموتوا ولكن شردوا عنه وهذا حاصل شردوا عنه بمعنى فروا. يعني لم معه أحد قالوا إلا زوجته زوجته هذه كانت إمرأة صالحة كانت تبقى معه وأحيانا تعطي المال لمن يخدمه وكانت تأتيه هذا أخبار ذكرها المفسرون وأهل التاريخ ولكن لا مستند لها من من التفسير المهم أنه بطولية قال بنصب وعذاب بمشقة وعذاب وألم وضرر وضر كل هذا من المعاني التي ذكرها المفسرون في هذا الامتلاء الذي حصل لأيوب عليه الصلاة والسلام أيوب عليه السلام لما ابتلي بهذا البلاء وخاض هذا الامتلاء كان أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا يكشف الضر إلا الله عز وجل ولا يكشف البلاء إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا الإنسان لابد أن, أن يصبر وأن ينزل حاجته بالله عز وجل الامتلاء ليس له إلا هذه الأمور وإلا خرج الإنسان من الامتلاء مفلسا الأمر الأول لك أن تصبر لأن الصبر يعقوبه ماذا؟ يعقوبه النصر ويعقوبه الفرج قال وعلم أن الصبر أن النصر مع الصبر وأن الفرج بعد الكرب وأن مع العسر يسعى ولهذا قال الله عز وجل عن أوليائه أم حسين أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وهم أفضل الناس والذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن نصر الله ضح ولهذا الإنسان أحيانا قد يفقد قد يفقد الظفر بالمعركة لأنه لم يصبر لحظة أو لم يزد على صبره لحظة من اللحظات. فأنت كلما صبرت وتصبرت وتجملت بالصبر وزدت من صبرك إلا واعلم أن الفرج قريب لكن أن يصبر الإنسان في أول الطريق ثم في آخر الطريق ييأس ويدزع ويشكو الخالق إلى الناس يشكو من لا يرحمه إلى من من لا من يرحمه إلى من لا يرحمه هذه خطيئة وهذا خطأ وانحراف في الطريق ولهذا قال الشاعر ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا ومنها عند الله المخرج فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أضمها لا تفرج فلما استحكمت حلقاتها يعني لابد أن تستحكم هذه شئ فشيئا لكن أنت لما تصل إلى ذلك الحد وأنت قد تصرب إلى ذهنك وإلى بالك أن هذه الحلقات لما اشتبكت فإنها لم تفرج حينها يأتي الفرج فلما استحكمت حلقاتها فورجت وكنت أظنها لا تفرج فكذلك أيوب عليه السلام أولاً صبر ولهذا يضرب به المثل بالصبر يقال أصبر من أيوب ويقال صبر أيوب عليه الصلاة والسلام لأن رجلا كان صالحا ابتلي في بدنه حتى عافه الناس وهرب منه الناس وفر منه أقرب الناس إليه أهله وولده ثم هو بعد ذلك ابتلي في ماله وأهله وولده وحتى ذكر المفسرون أشياء كثير عن ذلك بعضهم قال أنه مكث ثلاث سنوات وبعضهم قال ثمن سنوات وبعضهم قال ثمانية عشر سنة وهو في هذه الحال حتى لم يجد ما يأكل ولا يجد مع من يتكلم وهو في كل ذلك صابر لله عز وجل محتسب ثم قال إلى ما ينبغي أن يأول إليه الصابر والعابد لله عز وجل أن ينزل ثاقته وأن يظهر ذله لله عز وجل بأن يدعوه فدع الله سبحانه وتعالى قال ربي إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب دع مسني الشيطان بنصب وعذب هذا نوع من التوسل من التوسل الجائز المشروع لأن التوسل يكون بأنواع يكون التوسل باسم الله ويكون التوسل بصفات الله ويكون التوسل بأفعال الله عز وجل ويكون التوسل بوصف حال الداعي كأن تقول يا رب كما قال موسى رب إني, إني لما أنزل دعية من خير فقير تشكو حالك تقول يا رب إني ضعيف يا رب إني فقير فتذكر حالك الضعيف لله عز وجل فهذا نوع من التوسل كما يكون التوسل بدعاء الرجل الصالح يكون التوسل بالإيمان كما قال الله عز وجل ربنا إننا آمنا فاقفل لنا ذنوبنا ويكون التوسل بالعمل الصالح كما في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فسد عليهم الغار فذكر كل أحد منهم عمله الصالح ففرج الله عنهم وخرجوا من ذلك الغار فهذا يفيد أن ذكر حال الداعي لله سبحانه وتعالى وهو أعلم هذا من التوسع ولهذا قال أني مسني الشيطان بنصب وعدم يعني لا حيلة لي ولا قوة لي في دفع هذا البلاء إلا ترحمني وتكشف عني هذا الذي نزل بي وحينئذن لما دع الله تبارك وتعالى وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحاله التي آل إليه لأنه لم يجد هناك بابا يطرقه غير باب الله عز وجل جاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى واستجاب الله عز وجل لدعوه كما قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وفي آية الأنبياء قال إني مسني الضر وأنت أرحم الرائمين إذن ففيه ذكر الحال وفيه أيضا التوسل بأسماء الله عز وجل وبصفات الله عز وجل لكن هنا قال أني مسني مسني الشيطان بنصب وعدام في آية الأنبياء لم يذكر الشيطان لكن في سورة الصالة ذكر الشيطان بنصب وعدام جاءه فرج قال الله عز وجل له أركض برجلي هذا مغتسل بارد وشرب أركض برجلك هو تحريك الرجل يقال وركضت دابة إذا ضربت رجلها في الأرض حركت رجلها في الأرض أركض برجلك هذا مختسل بارد وشرب الله سبحانه وتعالى أمره وهده إلى شيء قال أركض برجلك اضرب برجلك هذا مختسل بارد وشرب نبعت ماء نبعت عين جارية فيها ماء أمره الله عز وجل أن يقتسل منها وأن يشرب منها العادة أن العين إذا تفجرت من الأرض ماءها يكون ساخنة لكن هي كانت ماء باردة لأن قال هذا مختسل بارد وشرب المختسل قال بعض المفسرين هو مكان الغسل. أمروا أن يقتسل به. وقيل أن المختسل هو نفس الماء أي الغصول سواء كان هذا ولا أو ذلك فالمعنى واحد لأنه لما قال هذا مختسل بمعنى يقتسل به مختسل بارد وشرب يعني وشر منه أن يصلح للشر يصلح للاختسال ويصلح للشر واختسل وشرب بامر الله عز وجل حاصلت له العافية ظاهرا وباطلا هو كان عنده ماذا كان عنده أذى وعنده مرض على من قال بأنه أصيب بالجدري مس بدنه لما اختسل ذهب عنه هذا الذي كان يجده من الحكة ومن الألم في ظاهر بدنه ثم لما شرب أيضا خرج ما كان يعاني منه من الألم ومن المرض الذي ابتلي به يعني عوفياء ظاهرا وباطلا قال هذا مختسن بارد وشرب الذي يدل عليه الآية ظاهرها أن هذه العين واحدة يعني منها المغتسل ومنها الشرق هذا ظاهر الله كما قال الواحد في كتابه البسيط، وهذا حق وبعض المفسر أو كثير من المفسرين أقول قال بأنه ركض برجله ضرب برجله الأرض فلبعت ماء اختسر منها، ثم مشى قليلا فركض برجله ثانية بأمر الله عز وجل فنبعت عين أخرى فشرب منها فهما عينان لكن ظاهر القرآن يدل على أنها عين واحدة لأنه قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرق وهنا لابد أن ننبه إلى أمر مهم جدا سبق أن ذكرته في بعض دروسي أركض برجلك هدفه إثبات الإثبات الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهو على كل شيء قادر ومع ذلك قال لنبيه أركض برجلك اضرب الآخر العادة أن الإنسان إذا ضرب الأرض برجله هل يخرج منها ما يعني هو لم يحتج لا إلى حفار ولا إلى آلة يعني برجله نبع الماء وأحياناً قد يكون السبب قوي ولكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى لا يؤثر إذن نستفيد من هذه الآية فائدة عظيمة ذكرها الشيخ ابن عثيمين وهي أن السبب أحياناً يكون ضعيفا لا يؤثر ومع ذلك يجعله الله سبحانه وتعالى قويا مريم لما هزت بجدعي النخلة هذا السبب ضعيف لأنها لا تصدع عن تهوز السجر ولكن جعله الله عز وجل قويا وحيانا قد يكون السبب قويا لكن لا يؤثر لأن الله سبحانه وتعالى يشاء لا يؤثر مثل ذلك النار التي ألقيا فيها إبراهيم عليه السلام العادة أن النار تحرق فهي سبب قوي في الإحرام الآن لو تقول واحد إنسان وضعناه في النار لم يحترق يكذبونه ولكن هذا ليبين الله عز وجل لنا أن السبب أحيانا قد يكون قويا وعاد ومن عادتها أن يؤثر لكن شاء الله أن لا يجعله مؤثرة وهذا حتى لا يعظم الناس الأسباب يجب عنهم اتخاذ الأسباب إذا توكلوا على الله عز وجل لأن التوكل لما عرفه العلماء قالوا التوكل هو الثقة بالله والاعتماد على الله عز وجل لجلب المنفعة ودفع المضرة مع تلخذ الأسباب حتى الناس لا تعظم الأسباب ولا تلتفت إلى الأسباب بين الله عز وجل أحياناً أن الإنسان قد يتخذ السبب ومع ذلك قد لا يحصل على مقصوده ولا يصل إلى غايته وأهيانا قد يبدو السبب السبب الذي يراه ضعيفا وقد لا يؤثر ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله قويا كما هنا كما هنا أركض برجلك مع أن العادة لا يمكن أن يقول أن كل من ضرب الأرض برجله تتفجر أنهار هذه آية من آية الله عز وجل قاله أركض برجلك اضرب الأرض فتفجرت الأرض عينها وهناك كما يقول بعض العلماء أن هذه الآية حصلت ثلاث مرات. هذه الآية حصلت ثلاث مرات. كون أحد من البشر أو من الملائكة يضرب الشيء يضرب الأرض فتتفجر منه عين كبيرة يشرب منها الناس. ما هي هذه الآيات الثلاث؟ موسى عليه السلام. موسى عليه السلام. ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عين هذا الأول والثاني هذه أركض برجل أيوب عليه السلام ركب برجله فصارت هناك يعني عين جارية يقال أن هذا المكان في حران من أعمال دمشق يعني في سوريا قرب الجولان هذا هو المكان الذي تفجرت فيه هذه العين التي في ركب فيها أيوب عليه السلام برجله والثالث نعم صح من؟ جبريل. جبريل عليه السلام ضرب بجنائه الأرض فتفجرت زمزم وصارت إلى الآية عين جارية يشرب منها الناس ويأكلون منها وما إلى ذلك قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب ثم قال الله سبحانه وتعالى وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ هَذَا مِمَّا مَنَّ بِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ أَيُّوبَ عافَاهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَشَفَاهُ مِنَ الْأَلَمِ وقد مسه الشيطان بنص منه عذاب لأن البلاء كان في ماذا كان في البدن وفي الأهل والولد فحقق له الأول بأن يركب برجله فنبعث العيد فاختسل وشرب وعوفه ثم قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي البر وهبنا من الهبة وهي العطية وغالب ما يأتي استعمال القرآن في لفظ العطية أنها تكون عطية الأولاد الهبة كما قال الله سبحانه وهبنا لداود سليمان وقال يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكورة هنا المفسرون انقسموا إلى قسمين منهم من قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم قالوا بأن ما رزقه أيوب عليه السلام من الأولاد لما ابتلاه الله عز وجل أمتهم لكن لما دعا ربه عز وجل وعفاه في بذنه أحيا له أولاده أحيا له أولاده الذين سلبهم منه توفهم الله عز وجل هذا كثير من منفسر يقوله حتى البغاوي بن كثير والقرطبي وابن جارير ومن إلى ذلك ولكن الصحيح في هذا أنه لا, يج لا يوجد ما يدل عليه لا في القرآن ولا في السنة ولهذا لا نستطيع أن نتزم به نقول أنهم كانوا موت فأحياهم الله عز وجل لأنه لم يأتي في النصوص ولا في هذه الآيات ذكر الإماتة وذكر أشياء تقدر يكون مما أخذه المفسرون من كلام الإسرائيليين ومن الروايات التي ذكروها في تاريخ الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام والقول الثاني الذي قاله بعض المحققين ووهبنا له أهله ومثله معه أي أن أهله الذين فروا وشردوا منه أرجعهم الله عز وجل إليه فكأن الله سبحانه وتعالى ذكر هبته لأيوب عليه السلام بأن أعاد له ذلك الموهوب بعد أن شرد بعد أن شرد وذهب وفر أرجعه الله عز وجل إليه لأنه يمكن أن يعافيه ولا يرجع له أولاده كما يحصل لكثير من الناس قد يكون عنده أولاد ويكون بينه وبين والديهم شيء من العسيانة والعقوق أو سوء التفاهم فينعزل الأولاد ويذهبون وبعد ذلك لا يرجعون إلى والديهم ولا أحد من الوالدين يرجع إلى أبنائه ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بأيوم عليه السلام أرجع له جميع الأهل بما فيهم الزوجة وذكروا بذلك أحاديث غالبها لا يصح فقال وهبنا له فيصح أنه وهب له أهله ومثله معه ومثله معه قال المفسرون أي أن الله سبحانه وتعالى أصلح له زوجه ثم أنجبت يعني مثل ما كان عنده من الأولاد يعني إذا فرضنا أنه كان عنده سبع أولاد وسبع بنات لما عفاه الله عز وجل ورق ورق وأرجع له أهله أنجب معها أيضاً من العدد بمثل ما كان عنده رحمة من الله عز وجل يعني الإنسان يكون في مثل حال التي حصلت لأيوب عليه السلام وهرب منه أولاد وشردوا عنه ثم يرجعون ثم بعد ذلك الله عز وجل يرزقه أولاد مثل هؤلاء لأن الله عز وجل قال له أهله ومثلهم معه يعني بنفس العدد وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يرزق الإنسان بعد أن يبلغه اليأس ويظن أنه لا ملجأ ولا فرج لهذه الكربة أو الشد التي وقع فيها فيأتي النصر ويأتي الفرج من الله عز وجل ويأتي اليسر بعد العسر فقال تعالى ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا رحمة منا هذه قد تفسروا بتفسيرين إما أن يقال رحمة منا أي نعمة منا لأن الأولاد الأولاد والأهل هذه نعمة من الله عز وجل وهي رحمة فإذا قلنا بأن رحمة منا هنا نعني بها الأولاد والأهل فهي رحمة المخلوق ولهذا بعض المفسرين فسروا الرحمة هنا بمعنى النعمة إذا كانوا يقصدون بالرحمة هنا يعني هم الأولاد والأهل فهذا تفسير صحيح وليس من التأويل الذي يقول به الأشاعر وإن كان الأشاعر يفسرون الرحمة التي هي صفة لله عز وجل بأنها النعمة والإحسان فهذا تفسير غير صحيح لكن إذا كانت الرحمة هنا رحمة بمعنى هؤلاء الأولاد هم نعمة من الله عز وجل التفسير يكون صحيح لكن إذا فسرناها بالمعنى الثاني رحمة مننا يعني بسبب رحمة الله عز وجل ب فالرحمة هنا ليست مخلوقة لأنها صفة من صفات الله عز وجل ولهذا نقول هنا في قوله تعبوا وهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا أي إذا قلنا الرحمة يعني أنها هذا الذي حصل لأيوب من الفرج ومن ومن النعمة هو برحمة الله أي بسبب رحمة الله فهنا الرحمة تعني الصفة التي تصب بها الله سبحانه وتعالى ونثبتها كما دل عليها اللفظ دون أن نلجأ إلى التعويل لكن إذا قلنا بأن الرحمة هنا تتعلق بالموهوب بالأهل والأولاد فهؤلاء مخلوقون ويمكن أن يقال أن الرحمة هنا هي بمعنى النعمة لأنه ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال, قال الله تعالى هذه رحمتي أرحم بها من أشاء فهنا الرحمة ليست الصفة التي هي لله عز وجل لأن الصفة الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة إذن رحمة تفسر بهذا وتفسرها هذا إن كان لها تعلق بالأولاد فيمكن أن يقال الرحمه هنا بمعنى النعمة وبمعنى الإحسان وبعنى الفضل وإذا قلنا أنها رحمة يعني بسبب رحمة الله عز وجل لأيوب عليه السلام فهنا صفة والصفة لا تكون مخلوق ولا يمكن أن نفسرها بالنعمة أو بالإحسان رحمة منا وذكرى يعني هذا الذي حصل لداود رحمة من الله عز وجل وذكرى ذكرى بمعنى تذكرى وموعدة لأولي الألب ذكرى موعدة لأولي الألب لأن الإنسان لما يتفكر في هذا الذي حصل لدavid عليه السلام لأيوب عليه السلام وأنت مهما ابتليت ومهما امتحنت فإنك لا يمكن أن تصد بالبلاء الذي يقع عليك مثل ما وقع لأيوب عليه السلام فأنت إذا تأملت في هذه القصة وما حدث لأيوب عليه السلام وكيف خرج من هذا المأذى بسبب تضرعه وصبره ورجوعه لله لأن الله عز وجل وصفه بعد ذلك قال إنه أواب والأواب هو الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى فتفهم بأنه يكون هذا موعظا ويكون عبرا لأولي الألباب لأولي الألباب يعني أولي العقول أولي الألباب هم أولي العقول لكن في آية الأنبياء ماذا قال؟ قال وذكر للعابدين أيها الأنبياء قال ذكر للعابدين وفي سورة الصد هنا قال ذكر لأولي الألباب أي أهل العقول يعني أهل العقول يعني أهل العقول السليمة السالمة من شوائب الاختلال وأولي الألباب هم العابدون لله قائمون بحق العبادة الذين يعبدون الله ويوحدونه وهنا مسألة ذكرها الإمام الشنكيطي رحمه الله في أضواء البيان وهي مسألة جيدة يعني هذا من من أجود يعني ما في التوفيق بين هذا الذي ذكر في سورة الأنبياء وصورة صاد في سورة الأنبياء قال وذكر للعابدين الذين يعبدون الله ويوحيدون وهنا قال وذكر لأولي الألباب لا تنفي قال ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا أوصى لأن أول العباد منهم، منهم أول العباد، هم الذين يعبدون الله. هذول ما أعقل الناس العقلاء من الناس هم الذين يعبدون الله. وليس عقلاء الناس كما نفهم نحن الذي يمشي يعني بسمت وأدب بين الناس ولا يرفع صوته ولا يصخب. نعم هذا عنده شيء من العقل في السلوك، لكن إذا كان تارك للعباد لعبادة الله عز وجل غير طاع غير مستقيم، لا يمكن أن نقول هو أعقل الناس أو من العقلاء. ولهذا الشقيق ذكر قول لأهل العلم قال لو أن رجل من أهل لو لو أن رجل أوصى مثلا ببعض ماله إلى أعقل الناس يعني إلى أعقل جيرانه مثلا قال هنا ينبغي أن تصرف الوصية إلى أتقاهم وأشدهم عبادة لله عز وجل لأن أهل العقول وأولو الألباب هم من؟ هم العابدون لله عز وجل الذين يعبدون الله عز وجل ولهذا طارث يقول وذكر للعابدين وهنا قال لأولي الألباب أولو الألباب هم أولو العقول العقول السليمة التي سلمت من شوائب الاختلال ما عندها كدر أو سوء فهم أو سوء ظن بالله عز وجل معظمة لله موقرة لله عز وجل تؤمن بالله حق الإيمان هذه العقول السليمة ولهذا قال وذكرى لأولي الألباب ثم قال وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول هنا لابد من ذكر سبب لأن وخذ بيدك ضغفا هذا كما يقول العلماء هذا فتوى من الله لنبيه أيوب عليه السلام ما حدث لأيوب عليه السلام أنه غاضب على إمرأته المفسرون يذكرون أسباب كثيرة أن الشيطان أعطاها طعام لأنها لم تكن عندها طعام تأتي به إلى أيوب ثم جاءت به فقال من أعطانه فلان كذا قال ذاك هو الشيطان وهذه مجرد مرويات وحكايات وبعضهم قال أن أيوب عليه السلام غضب عليها لأنها لم تجد ما تشتري به من الطعام حتى أنها بعد ضفيرتها يعني حلقت رأسها وبعد شعرها فقال بما تجيني بهذا الطعام قالت بعت لأجل ذلك ضفيرتي فغضب وحلف يعني أقسم في يمينه أنه سيضربها أكثر المفسرين يقول حلف أن يضربها مئة ذمرة يضربها مئة ذمرة حلف يمين وحق اليمين عن الإنسان يف به وهذا الذي يسميه العلماء بر اليمين وعكسه الحن والحن هو الإثم كما قال الله عزوجل وكان يشررون على الحنث العظيم قال الله عزوجل خذ بي هو حلف أن يضرب بامرأة لما عفاه الله عز وجل أراد أن ينفذ ما أقسم عليه أن يبر في يمينه لأن الأصل أن الإنسان يبر في يمينه هذا هو الأصل ولهذا قال تعالى واحفظوا أيمانكم فالإنسان إذا حلف على شيء أن يفعله وحلف على شيء أن يطلقه لابد أن يوفي إلا في حاله إذا علم أنه بحلثه يكون الحلث أفضل من الاستمرار في اليمين ولهذا الحلف على شيء أحياناً قد الإنسان يكون مأجورا عليه وقد يكون مأزورا لو أن الإنسان حلف وقال أنا والله لا أتي إلى هذا المسجد لأصل نقول لا لابد أن تحنف لا يجب عليك أن تستمر في يمينك لكن لو حلفت مثلا تقول والله لن أكذب ثم ثم تريد تقول أنا أريد أن أحنف أكذب حتى لا أبقى لا أنت حلفت على حرام ابقى وفي لأن الأصل في يمين أن تبقى بارا في يمينك لكن هو حلف أن يضرب إمرأتها وهنا الله سبحانه وتعالى دله على شيء يقال هذه فتوى من الله لنبيه داود عليه السلام لأيوب عليه السلام وبعض العلماء قالوا هذا فيه جواز استعمال الحيل الشرعية خذ بيدك ضغطا فاضرب به ضغطا يعني مجموعة من ماذا من الحشيش أو القضبان أو الشماريخ هذه التي تكون في النخلة أشبه بعقود العنب يعني بدل أن يضربها مثلا مئة ضربة يأخذ مجموعة من الحشيش أو من القضبان ويضربها ضربة واحدة فيفي بماذا؟ بندره حتى لا يحنف قال فأضرب فأخذ بيدك ضغفا فأضرب به ولهذا قاس بعض العلماء وإن كان القياس في العبادات هذه مسألة معروفة عند العلماء أنه لا يجوز لكن بعضهم قال لو أن إنسان مثلا لا يحتمل الضرب حلبت أن تضرب ولدك عشر مرات لكن لو ضربته عشر ضربات لا لأذيته وربما غشي عليه أنت حتى لا تحنث في يمينك خذ مثلا عشرة أعواذ وضربه ضربة واحدة فتكون كأنك ضربته عشرة مرات لأنه حصل العدد عدد الضرب الذي ضربته به ولهذا الله عز وجل قال لنبيه وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث ولا تحنث يعني الأصل أن الإنسان لا يحنث في اليمين إلا إذا كان في حنثه خير مما لو استمر في بره في ذلك اليمين ولا تحنث قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعمل العبد إنه أول إن وجدناه وجدناه بمعنى ألفيناه صابرا الصبر معروف هو حبس النفس عن مشتهياتها والصبر الذي حصل لأيوب حصل له بأنواعه ثلاث لأن الصبر كما يقول العلماء ثلاث أنواع صبر على أقدار الله المؤلمة وصبر على طاعة الله وصبر على معصية الله عز وجل وهذه الأنواع من الصبر حصلت كلها لأيوب عليه السلام صبر عن معصية الله عز وجل لأنه لم يشكو لأحد من خلق الله عز وجل ما نزل به ولم يشكو ربه ولم ييأس ولم يقنط ولم يؤذي أحدا فالذي حصل له لم يجعله يخرج عن طاعة الله إذن هو صبر عن معصية الله عز وجل هذا عكس ما يحصل لكثير من الناس لما يبتلون تراه يزيد في عسيانه وفي تمرده حتى كأنه يسيء الظلم بالله عز وجل بعضهم إذا ابتلي أذي في ماله أو في نفسه يقول يا رب لماذا تتليني أنا فقط ماذا فعلت بعض الناس يقول لك أنا سرقت المساجد أنا خربت المساجد حتى أبتل بمثل معتليت به هذا بدل أن يصبر عاص الله سبحانه وتعالى أيوب لم يصدر منه هذا ولم يحصل له هذا ثم هو صبر على طاعة الله عز وجل كيف صبر على طاعة الله أنه كان في ذلك البلاء ومع ذلك توجه إلى الله بالدعاء فهو في طاعة قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الرحيمين أنت أرحم الرحيمين ولهذا الله سبحانه وتعالى جزاه على صبره بما جزاه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أيوب عليه السلام اختسل عريانا كما اختسل موسى عريانا فخر عليه جاراد من ذهب جاراد لكن من ذهب والإنسان لما يشوف الذهب بين يديه لا شك أنه يلجأ إلى ماذا إلى أن يأخذه ويخبئه فجعل يحثه في ثوبه يعني يخبئه في ثوبه فقال الله سبحانه وتعالى له يا أيوب لقد أغنيتك عما ترى حصل لك من الخير ما حصل فأيوب عليه السلام أجاب ربه بجواب الحسن قال لا غنى عن بركتك يعني كيف أستغني عن بركتك هذا من فضلك أيضا فكيف أستغني به فأيوب عليه السلام حصل له هذا الفضل وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى حتى أكرمه بما أكرمه كل هذا على جزائه وصبره فهو أيضا صبر على معصية الله وصبر على طاعة الله وصبر أيضا على أقدار الله المؤلماء لأن ابتلي بماذا؟ ابتلي بالمرض وابتلي بفقدان الأهل والعشير والولد ومع ذلك صبر قال تعالى إن وجدناه صابرا وانظر هنا كيف عبر قال إن وجدناه يعني الفعل هنا فعل ماضي فإن وجدناه يعني وكأن الصبر كان فيه سليقة في طبعه يعني لم يكن جازعا أو لم يكن قلقا أو يائسا ثم حصل له الصبر وجدناه صابرا وكأنه وكأن الصبر من أول قبل أن يبتلى كان صابرا ولما ابتلي زاد صبره قال إن وجدناه صابرا يعني ما تغير والصبر كما يقال الله سبحانه وتعالى ذكر فضله في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لما قال الله عز وجل النبي إن وجدناه صابرا قال نعم العبد نعم كما سبق وأن ذكرنا نعمة هذا فعل ماضي جامد غالبا ما يستعمل لإنشاء المدح كما أن بئس تستعمل لإنشاء الذم يقال نعم الرجل وبئس الرجل فقال الله عز وجل نعم العبد وأعاد ذكر الوصف ثانية لأن كون الإنسان يصبر ثم يشتهد في الدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى هذا دليل العبودية هذا دليل العبودية وفي العبودية الحرية الكاملة والحرية التامة لأن الإنسان كلما كان عبدا لله عز وجل فقد تحرر حقيقة من الرق لكن لو ترك عبادة الله سبحانه وتعالى صار عبدا لنفسه ولشهواته ولشيطان. وهذا بالقيم رحمه الله قال في نيته بيتا جميلا. قال فروا من الرق الذي خلق له وبلوا برق النفس والشيطان. يعني هذا من من من من الغباء ومن الغفلة. أن الإنسان يفر قال فر من الرق الذي خلق له هو الرق العبودية لله عز وجل وبول أن يلتلوا برق النفس والشيطان الإنسان يخرج من طاعة الله ومن عبادة الله سبحانه وتعالى زاعما أنه بهذا يحرر نفسه ويطلق القيود التي تأسر قلبه وعقله ولكن هو لا يدري أنه في مقابل هذا يرتمي في أحضان الشهوات التي تأثيره وتلعب بعقله وببدنه حتى يصير كالحيوان ويصير كالأنعام بل هم أضل سبيل كما قال الله عز وجل فالإنسان كلما كان عبدا لله سبحانه وتعالى كلما كان حر كلما تمتع بالحرية وكلما تنصل من هذه العبودية التي هي لله عز وجل صار عبدا للشهوات وعبد وعبدا للنفس وعبد للشهوات ولهذا كرر الله سبحانه وتعالى وصف هذا الوصف العظيم لنبيه قال نعم العبد إنه أواب صابر وأواب وهذه صفة عظيمة أواب صغة مبالغة بمعنى الآئب والأواب هو الراجع تقول ذهب وآب يعني إذا رجع فهو رجاع رجاع من الذنوب من المعصية الطاعة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. أنا الذي يقبل التوبة عن عباده ولهذا قال إنه أوب وذكره بهذه الصيغة صيغة التوكيد. إنه التي تفيد التوكيد. إنه والضمير يعود إلى أيوب عليه السلام. إنه أوب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. والراجع لله سبحانه وتعالى هو الذي يفكر يفكر في أمر التوبة وأنه كلما غفل أو شارد عن الحق أو سولت له نفسه أو نزغ الشيطان فيه عاد بعقله إلى الله سبحانه وتعالى وتاب فقال إنه أول هذه قصة أيوب عليه السلام ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن في سورة الأنبياء وفي سورة صاد وهي تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء وأنه إذا ابتلي في مرة من المرات ينبغي أن يستحضر يستحضر هذه القصة أمامه كما قال الله عز وجل لنبيه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعالم فالإنسان دائما ينبغي أن يجعل هذا الباب الذي بينه وبين الله مفتوحا. مفتوح يطرق الباب وليعلم أنه متى ندى الله عز وجل ودعاه فإن الله سبحانه وتعالى إن لم يستجب له في الحال استجاب له بعد ذلك وإن لم يستجب له في الحال أو في بعد ذلك فليعلم أن الله عز وجل قد دخر له ما لا يندم عليه أبدا في يوم يكون في أمس الحاجة إلى ذلك الفرج أو إلى ذلك النصر أو الحفظ الذي يمن به الله عز وجل عليه إذن هذه القصص قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ففيه تثبيت لفؤاد المؤمنين بالإيمان حتى يكمل مشوارهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي عبادة الله سبحانه وتعالى لأن هذا الطريق وهذا السبيل يحتاج منا إلى بذل بذل الصبر والمصابرة والرباط في عبادة الله تبارك وتعالى والله تعالى نسأل أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.